بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون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 لا تركضوا ورجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكلكم ومساكلكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيد خامدين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 إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهو لأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم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 لو يعلم الذين كفروحين لا يكفون عوجهم النار ولا عظهورهم ولا عظهورهم ولا هم يصرون بل تأتهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يفرون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 <معرضون> أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ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 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يُذرون ولإمَسَّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقول النّياويلنا لا يقول النّياويلنا إن كنا ظالمين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 وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشدهم من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون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 قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لا اكيدن ان اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلاً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نج المؤمنين وذكر يا إبنا دار ربه ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِ ويدعونا رغبا ورهبا ويدعونا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه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 فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب يصلون وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ضَلّْكُنَا غَالِينَ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء لها تم ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 تم تعدون يوما نطق السماء كطيب جل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين.